ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوه ان الله يحب المحسنين عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وقتل النفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار